ما لا يضره وما لا ينفعه الآية قال المؤلف رحمه الله تنبيه فإن قيل ما وجه الجمع بين نفيه تعالى النفع والضر مع عن ذلك المعبود من دون الله في قوله ما لا يضره وما لا ينفعه مع إثباتهما في قوله يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لأن صيغة التفضيل في قوله أقرب دلت على أن هناك نفعا وضرا ولكن الضر أقرب من النفع فالجواب أن للعلماء أجوبة عن ذلك منها ما ذكره الزمخشري قال فإن قلت الضر والنفع منفيان عن الأصنام مثبتان لها في الآيتين وهذا تناقض قلت إذا حصل المعنى ذهب هذا الوهم وذلك أن الله تعالى سفه الكافر بأنه يعبد جمادا لا يملك ضرا ولا نفعا وهو يعتقد فيه بجهله وضلاله أنه يستنفع به حين يستشفع به ثم قال يوم القيامة يقول هذا الكافر بدعاء وصراخ حين يرى استضراره بالاصنام ودخوله النار بعبادتها ولا يرى أثر الشفاعة التي ادعاها لها لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير وكرر يدعو كأنه قال يدعو يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ثم قال لمن ضره بكونه معبودا أقرب من نفعه بكونه شفيعا لبئس المولى ولبئس العشير انتهى منه ولا يخفى أن جواب الزمخشري هذا غير مقنع لأن المعبود من دون الله ليس فيه نفع البتة حتى يقال فيه إن ضره أقرب من نفعه وقد بين أبو حيان عدم اتجاه جوابه المذكور ومنها ما أجاب به أبو حيان في البحر وحاصله أن الآية الأولى في الذين يعبدون الأصنام فالاصنام لا تنفع من عبدها ولا تضر من كفر بها ولذا قال فيها ما لا يضره وما لا ينفعه والقرينه على ان المراد بذلك الاصنام هي التعبير بلفظه ما في قوله ما لا يضره وما لا ينفعه لأن لفظة ما تأتي لما لا يعقل والأصنام لا تعقل أما الآية الأخرى فهي في من عبد بعض الطغاة المعبودين من دون الله كفرعون القائل ما علمت لكم من إله غيري والقائل لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين والقائل أنا ربكم الأعلى فإن فرعون ونحوه من الطغاة المعبودين قد يغدقون نعم الدنيا على عابديهم ولذا قال له القوم الذين كانوا سحره أئن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين فهذا النفع الدنيوي بالنسبة إلى ما سيلاقونه من العذاب والخلود في النار كلا شيء فضر هذا المعبود بخلود عابده في النار أقرب من نفعه بعرض قليل زائل من حطام الدنيا والقرينة على أن المعبود في هذه الآية الأخيرة بعض الطغاة الذين هم من جنس العقلاء هي التعبير بمن التي تأتي لمن يعقل في قوله يدعو لمن ضره أقرب من نفعه هذا هو خلاصة جواب أبي حيان وله اتجاه والله تعالى أعلم واعلم أن اللام في يدعو لمن ضره أقرب من نفعه فيها إشكال معروف وللعلماء عن ذلك أجوبة ذكر ابن جرير الطبري رحمه الله ثلاثة منها أحدها أن اللام متزحلقة عن محلها الأصلي وأن ذلك من أساليب اللغة العربية التي نزل بها القرآن والأصل يدعو من لضره أقرب من نفعه وعلى هذا فمن الموصولة في محل نصب مفعول به ليدعو واللام موطئة للقسم داخلة على المبتدا الذي هو وخبره صلة الموصول وتأكيد المبتدا في جملة الصله باللام وغيرها لا إشكال فيه قال ابن جرير وحكي عن العرب سماعا منها عندي لما غيره خير منه أي عندي ما لغيره خير منه وأعطيتك لما غيره خير منه أي ما لغيره خير منه والثاني منها أن قوله يدعو تأكيد ليدعو في الآية التي قبلها وعليه فقوله لمن ضره في محل رفع بالابتداء وجملة ضره أقرب من نفعه صلة الموصول الذي هو من والخبر هو جملة لبئس المولى الآية وهذا المعنى كقول العرب لما فعلت له خير لك قال ابن جرير لما ذكر هذا الوجه واللام الثانية في لبئس المولى جواب اللام الأولى قال وهذا القول على مذهب أهل العربية أصح والأول إلى مذهب أهل التأويل أقرب انتهى والثالث منها ان من في موضع نصب بيدعو وان اللام دخلت على المفعول به وقد عزا هذا لبعض البصريين مع نقله عمن عزاه اليه انه شاذ قال المؤلف اجزل الله مثوبة وقال القرطبي رحمه الله ولم ير منه نفعا اصلا ولكنه قال ضره اقرب من نفعه ترفيعا للكلام كقوله وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين وباقي الاقوال في اللام المذكوره تركناه لعدم اتجاهه في نظرنا والعلم عند الله تعالى أيها المستمع الكريم كان ما مضى هو قدر حلقتنا هذه وسوف نكمل تفسير الآية في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته